فكلوا مما أَمْسَكْنَا عليكم وَاذْكُرُوا اسم الله عليه واتقوا الله إِنَّ الله سريع حساب اليوم أُحِلَّ لكم الطيبات وطعام الذين أُوتُوا الْكِتَابَ حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات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 فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير قَالَ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم وَجَعَلَكُمْ وجالكم ملوكا وآتاكم, وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين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 يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله والأحبار بما من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بأيات ثمنا قليلا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 فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا اهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمالهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إِنَّمَا وليكم الله ورسوله والذين آمَنُوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون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 قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا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 وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إذا يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا أن عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم.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 وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله واريه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد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 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بالمريم ذلك بما أصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون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 ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون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 لا يؤاخذكم الله باللهو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام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 ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين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 يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عِلْمَ لَنَا قالوا لا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَى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 قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ماء من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين